بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خواه بخشنده مهربان تبارک الذي بيده الملک وهو على كل شيء قدير گوره او ذاتيك هرسی ده صلاة پاشایه با دست اوه و او ده دا دار بسر هموش الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور او ذاتيك مردن وجياني داهيناوه تاتاقيتام بكاتوا ككردوي كامتانتاكترا وهر اوا بالادست لي الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور اوزاتيك حود آسماني درس کردوا يقل سريك تونا بیند ايتما شاكر لدرس وكان وكاني خواي مهربان دا هزنا ريچيك تاوبجي روورد برو بزان هزنا تواويك دبیند ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ دُبَارَ تَوَبْ جِرَ يَقْلَد وَيَكْ تَاوُدْ بَرِ سْوَايُنَا أُمَادِيدَ قَرِتُبْ وَلَا يَخُدْ وَأَوْثَا وَدْمَان دُو وَتَاقَتِي سْوَا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير سوين ب بجمان آسمان الدنيا من رازن دوتو بتراي زوري أستيرا وجراو مان برزم شيطان كان وآمادمان كرد وبو أوان سزاي أجري هل وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ وَبُوْ أَوَانِي كَبِهِ بَرْوَان بَا پَرْوَرْدِگَارِيانِ سِزَاي دوزَخْ آمَادِيَا كَمَنْزِلْغَهِ چِزُورْ خِرَابَ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ كَاتِ كَفْرِدْرَانَ لو وزخوات لورون ركيع دبستان وأو أكوليو جوج دخوات تكاد تميز من الغيب كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير نذيك ذو لرقانا رقانا بارب خرصن دستهك كان ايه في غمبري تشي ترسينرتان بونهات ولا قالوا بلا قد جاء نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا في ضلال كبير. <تصفيق> وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد. ووتيان أغرق سيب يغنبران من ببستايا ياتيب غيشتين آيا أمرو لها وريان دوزخنا دبوين فاعترفوا بذنبهم فسحقا السعيد. السعير اتربيان نالقنا هكايا كوابو دوري لمهربان خوابوها وريان دوزخ. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أواني لحنانية لخواي خواي عند ترسن. لي خوش بونو باداش تجوري عن بوهايا. وأسرقوا به. إن إنه عليم بذات الصدور إيه وقصة ببنهانيب كان يامب آشكرا بو خواهي اكسانا سنك خواهي غور آغادار نهيني دلان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير آي <أنا> أو خواهي كمردومي دروس کردوا آغاي لنهينيان نيا لكاتيك داك أوورد بينو آغادارا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور خوا أوزاتي كزوی بورام کردون داي بگرين بقراغو لا شانيا ولا روزي خواب خون وحر أأمنتم من في السماء أي خسف بكم الاض اذا هي تمض اي الدنيا كبتان بات دريا بخوات من بيت الارزين ام منتم من بالسماء ان يرسل عليكم حاصبا فَسَتَعْلَمُونَ كيف نَذِيرٌ ايض الدنيا لو خايك لاسمانه كبيت تنتن بنير يتسر بورده زي خوى او دمت وَلَقَدْ هرشي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قبلهم كان مكير سوين بخوا براستي او جلاني زتون بو بجدة زتون وق إملوان. أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافتو ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصيد. أسير بالندكان ناكن بجور سريان و ببالكراويه هنا نويك. رأي نجرتون بو آسمان واخوانا بي كأو بهموش تيك بينايا أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور آية أوة شيء أو كسيك لشكري إيوية يارمتيتان دادال مهربان هل أم هَذَا هذا الذي يرزقكم إِنْ إن رِزْقَهُ رزقه بل لجو في عتو ونفور شيء أو كسيك روزي تانداد اگر روزي خويتان لابغريتوا بل كوب دور أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا أَهْدَاءً مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أي أو كسي بروا وبدما بكوي باشتر ريدردكات يأيكي كقنزو قيد بروا بسر ريجاج راستو رواندا قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة قليلا ما تشكرون أي محمد صلى الله عليه وسلم بلايهر خوايا كدرستي كردون وجويه تاو الدلي پيداون زور بدق من سباسي أنبهران قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بلّي هرخوا يكا ايو كردوه تولى زويدا وهر بولاي او دقارين ريناو ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بابرواكان بقالتوا دلين ام بلين بهاتني كيد بي اقار وإنما عند الله وإنما أنا نذير مبين أي محمد صلى الله عليه وسلم بلزانين أو روجها لا إخوايا ومن تنهاتر سينريك آشكرام ما رأوه زلفة نساء وجوه الذين كفروا قيل هذا الذي كنت به تدعون كاتب او سزاين بديك منثقوا ما قل إن ان اهلكني الله ومن معيا او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم بل فهم بلن اگر خوا منو او مسلمانانيك لقلمان لناومان ببات يا مهرباني من لقلبكات دي چه پنا بي بروان ده لسزاي قل هو الرحمن آمن به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين بل هي هرأوا خواي بخشند كبروا من بهناوة وهربو بشتمان بستوى زال مولاد زان كتشيل جمرية كأشكرادايا قل أرأيتم إن أصبح ما أقوم atihu bima in ma'in bale pembalen agar ai khwad na watan de che zulal tan